وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ نَّفَّافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ فتااتُون أفْوجَفُحَةِ السماء فكَانَتَ بواب وَسوير الْ الجِبانُ فكَانَت سراب إ جَهن مكَانَتْ مِر صَادًا للطَّاقين مآابَ لا بثين فيِيهَا أَحقابًا لا يذقُون فيِيهَا بَد وَل شَرَابًا إلَّ حممَ وغساق إللاا حممَ وَغساقًا, وغساقاً جزأَو وِثاق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 اذْهَب لا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأُهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ لَآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَلَهُ الْعَاقِبَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى وأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَتَّقِي أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى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 وإذا العنشار عاطلة وإذا الوحوش حشة وإذا البحار سجيرة وإذا النفوس زجة وإذا المؤود سؤلة وإذا المؤودة سؤلة بإإذا بقطلة وإذا الصحف نشرة وإذا السماءوكشط وإذا الجحيم سعيرة وإذا الجحيم سعيرة وإذا الجنة أزلفت علممة نفسما أحبارت.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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ايها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك في أي صوره ما شاء ركبك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 إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم, وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ضالون وما ارسل عليهم حافظين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 إن رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصير فَل أُقُسممُ بالِالشَّفَقِ والليْلِ وَمَا وَسَقَقَمر إذ التَّسَقَلَ تَركَبُ الطبقَنا طبَبقَ فمَا لَهمم لا يُمنِنونَ وَإذا قُرِ عَلَيْهِم القُرآنُ لا يَسْجدون بلَِّذينَ بل كَفَروا يُكَذبونَ واللههُ علمُ بما يُرون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد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 إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم